يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائر والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ اَلاَ تَأْتَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ بِمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ فَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه من عليم فأقبلت وآته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليه مريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين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 والسماء بليناها بأيديه وإنما لهم سعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تبكرون فارضوا إلى الله إن لي لكم منه نذير مبين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 إلا ليعبدون ما أريد منهم من ذزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين